بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللakhiratu khayrun laka min al-ula wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda alam yajidka yatiman فَهَدَا وَجَدكَ إِلَ فَأَونَ فَأَمَّ اليَتيِيمَ فَل تَقَهر وَأَم السَّ إلَ فَلَ تَهَرْ وَأََّا بِنِعمَّةِ رُبِّكَ